وَطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا عَلَى شَيْءٍ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا افْتِلاقٌ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيْهِمُ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا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 جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليك أولئك الأحزاب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 وشبدنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخس خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط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 نَأْهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَأَثَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنُ مآبٍ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى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 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمُثَدِّين في الأرض أم نجعل المُتَقِينَ كالفُجَّار؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر آل الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى ثوارك بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق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 فسخرنا له الزيح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأففاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حفاب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا مَّآبًا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُتَسَلٍّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم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 إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا آل من المصطفين الأخيار والذكر اسماعيل واليسع وذالكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن المستقيم لحسن مأب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاطرات الطرف أسراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاهين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج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 ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نفير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين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 وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُوَيَّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ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 ولا تعلمن نبأه بعد حين